بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لَيْسَ رَيْبٌ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُتُوا مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بل هو الحق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 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه مولى من ولا شفيء ما لكم من دونه مولى ولا شفيء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 يَعُودُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الَّذِي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة مما إمهين. ثم جعل نسله من سلالة. ثم سوَّه ونفَخَ فيه مِرُوحه ثم سوَّه ونفَخَ فيه مِرُوحه وجعلَ لكم السَّمَعَ والأبصارَ والأفئده وجعلَ لكم السَّمَعَ والأبصارَ والأفئده قل إنَّمَا وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بَلْ هم قل يتوفاكم, يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤون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 من فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء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 119. وفي آياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 110. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النار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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى العذاب. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى وجعلنا منهم أيممت يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ ربك هو يفصل بينهم يوم فِي فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أفلا يسمعون؟ أفلا يسمعون؟ أو يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأمفسهم أو يروا أن منه وأنفسهم أَفَلَا يُبْصِرُونَ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إنهم dan bannhum